بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتن فعذ ذكرى أم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 فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةً فِي سُحْفٍ مُكَرَّمَةً مَرْفُوعةٍ مُطَهَّرَةً بأيدي سفرَةً كِرَامٍ بَرَةً قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَةً مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَةً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 أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعينبا وقطبا، وزيتونا ونخلة وحدائق الببا. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة فإذا جاءت الصخة فإذا جاءت